أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لمت حرم ما أحل الله لك تبتغي ما يضاهي زوجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ألمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا فَقَدْ صَارَتْ خُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات سائحة ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قُو أنفسكم وأهلِكم النار ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد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 الله توبة نصوحه عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 أتم لنا نورنا يقولون ربنا أتم نورنا واغفر لنا يقولون ربنا لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومحواهم جهنم وبئس المصير